خمسة. استمع إلى النص ثم املأ الفراغات بالكلمات التي تسمعها الوطن هو أرض الآباء والأجداد وحب الوطن يسكن في قلبي أحب وطني أحب ماءه وهواءه أحب أرضه وسماءه وقد تعلمت أن أدافع عنه وأن أحافظ على ممتلكاته العامة وأن أكون وفيا له زملاء الأعزاء إن حب الوطن يكون بالعمل والنشاط فهيا بنا نعمل معا من أجل بناء الوطن